وقالوا يعني جهياقو لن تمسنا النار او غير نا جهتمه او غير ما نو سجك ام نو الا اياما معدوده هندك رجت تيم تنبن او انا تقول كل رجبتني عند جهنم بشتهن غير ادركبي قوت مثل رجاء عباده قل كي كري چن رجبتني دمن جهنم يجلي تعالى بهتن قل اتخذتم عند الله عهدا يعني يا محمد بيجا بانجه يا اري سرباء خفتناهين بيجن وميثاقك سوزك اش خد تعالى وارجرتيا والج هكا راستا وسوزك الجل خد تعالى هيا خد تعالى وعدك دايا و دليل خبين فلن يخلف الله عهده كنك خد تعالى سوزت خناش كينب عهد خبهجناك ام تقولون على الله ما لا تعلمون انهن ببختي الخدت تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينتج بجن خدياوتي بين هو ص جريء